بعثنا عليكم عبادا لناه لبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين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 وجعلنا الليل و آيَتَيْنِ رأتين آيَةَ اللَّيْلِ الليل آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً آية النهار مبصرة وجعلنا رأت النار فضلا من ربكم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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 إنه كان للأوامين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغا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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك من 118. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 119. ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 ان الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم او ان يشا يعذبكم وما لك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والارض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 وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لا يوم القيامة لان اخرتني لا يوم القيامه لا ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء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 أفامنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم منتم من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا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 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أُرْسِلَ قَبْلَكَ من رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لدلوك الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 وإذا مسه الشر كان يوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعْلَمُ بمن هو أَهْدَى سبيلا وَيَسْأَلُونَكَ عن الروح قل الروح من أَمْرِ ربي وما أوتيتم من العلم إِلَّا قليلا ولئذ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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من فَالْخَرْفِ النَّوْتَ الرُّقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيٍّ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّهَا الْكُنْتُ إلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ مَنْ إِذْ جَاهُوا الْهُدَى إلَّا مَنْ قَالُوا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 سَلَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا